وقينا ان تنبه بعد الانناد مباشره فلما اطمئنت مريم عليها السلام بما رات من الايات التي ايدها الله سبحانه وتعالى بها جاءت بولدها عيسى الى قومها وقومه ناس طيبون اهلها وذوها وناس اهل شيم وهكذا ايضا اناس لا يعرفون بمثل هذه في اهلهم من الريب فجاءت بعد ان اطمأنت الى قومها والى اهلها بذلك الولد عرفت ان الله سبحانه لن يضيعها فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لما وصلت اينهم وانتهت اليهم حزنوا وراوا الولد معها وكانوا كما سمعت اهل بيت صالحين قالوا يا مريم لقد جئتي شيئا فريا اي بهذا المنكر او هذا الفعل الذي فعلتيه اتيت امرا عظيما وارتكبتي فعلا عظيما واتيت بما لم يعرف عن اهلك ولا عن اخوانك يا اخت هارون او قبل ذلك قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا والفري هو الامر العظيم وقوله جئت اي فعلتي وارتكبتي لا قد ارتكبتي لقد فعلتي شيئا فريا وفري مختلف فيه قيل شيئا عجيبا نادرا لقد جئت شيئا عجيبا نادرا وهذا قول ابي عبيده رحمه الله وقال مجاهد الفريق العظيم من الامر يقال في الخير والشر لقد جئت شيئا عظيما فيستعمل الفريق في الخير وفي الشر على قول مجاهد وهنا لقد جئت شرا عظيما وامرا عظيما لا يعرف عن اهلك ان ذلك اتو بتل هذه الجمله التي بعد هذا كانها موضع التعليل يا اخت هارون ما كان ابوك مرأسا كيف تفعلين هذا اهلك لا يعرفون بالشر يا اخت هارونا ما كان ابوك امرا اسا ما يعرف بالريبه ولا يعرف بالسو ولا يعرف بالشر فكيف فعلتي هذا وهذا معلوم عند الناس ان الشخص اذا خرج عن ابوي في الخير يعير ويقال له نحن هذا كيف تفعل هذا اهلك ناس طيبون ابوك رجل صالح معروف بالصلاح ما كان يعرف عنه الا الخير ولا يعرف عنه الشر وليس بامرا سو سو فكيف انت سلكت مسلك من في هذا الشر وهذا الدبور وهكذا ايضا في البنت وجانب البنت فانها تنام ويقال لها ام الى فعل شيء من هذه الجرائم الفاحش امك امراه صالحه ولا تعرف بالريبه ولا تزن بالريبه من يوم عرفنا هذه الام لم تذكر الا بالخير فتعير البنت اذا جاءت بشيء من الشر بامها الصالحه ويقال لها ما ما سمعته تسرب على خروجها عن انائك الطيبين من اهلها وعن سيرهم وعملهم وهناك ذلك ايضا كعاده الناس يا اخت هارون ما كان ابوك امراسا و ما كانت امك بغيه اي ما كانت امك زانيه ولا تعرف بالزنا بان هي امراه عفيفه وقوله يا اخت هارون سيئ الكلام عليه فمن مقصود بالنسب هنا هل هي الاخوه الحقيقيه ام على عاده الناس وما جرت كما تقول العرب يا اخ العرب باعتبار ان هارون مشهور عندهم بالصلاح وبالخير وهو نبي فلما كان كذلك نسبوها الين باب التعيير لها يا اخت هارون هارون اخوكي معروف بالخير ومعروف بالصلاح ونبي هارون هذا معروف انه ليس من اهل الغيب فانت منا والينا كما تقول العرب يا اخ العرب فقالوا انها يا اخت هارون نسبوها هارون باعتبار ان هارون نبي من انبيائهم ورجل صالح من صنحائهم كعاده ما سمعتم من الكلام عندهم او يا اخت هارون المقصود بها هارون رجل صالح في زمنهم وليس هارون اخي موسى او يكون المقصود يا اخت هارون اسم اي لهارون شرير يفعل الشر فنسبوها الي باعتبار انه شرير في زمنهم هارون هذا رجل اخر وهو هارون الشرير وليس هارون صالح موجود في زمنهم فينسبون الشر إليه وينسبون أهل الشر إليه فقالوا يا أخت هارون يا أخت هذا الرجل الشرير الذي عرف بالشر عندنا والصحيح أنها أخت هارون على الحقيقة وهارون غير النبي أخي موسى كما سيأتي في حديث المغيرة فلها أخ اسمه هارون رجل صالح فنسبت إليه وكانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحهم هذا أغرب الله أعلمه وهذا التفسير الذي سات في حديث المغيرة يغني عن سائر ما روي عن السلف في ذلك فلعلنا بعضهم لم يبلغه هذا الحديث ففسروا الايه بما تقدمت الاشاره اليه فلا نعدن عن تفسير النبي عليه الصلاه والسلام وان لها اخا اسمه هارون وكان يسمون باسماء انبياءهم صالحيهم فليس ابو هي لاخيها الحقيقي يا اخت هارون قال رحمه الله قوله تعالى فاتت به قومها تحملوه ما اعراب جمله تحملوه ام صفه اتامل في القاعده التي تقدمت معكم في الموصل الجمل بعد المعارف المحضه المحضه احوال بعد النكرات المحضه صفات وان لم تكن محضه يجوز هذا وهذا حال فأتت به قومها تحمله حاملة له من الفاعل فأتت أحسنت هذه جملة حالية قوله تعالى فأتت به قومها تحمله قيل إنها ولدته ثم حملته في الحال إلى قومها لأنها مطمئنة ستذهب وهي تعلم أن الله سيبرئها وان الله سيدافع عنها سبحانه ويظهر الحقيقه له وفعلا عندها حصن ضمن بالله وذهبت به مباشره وغينا ذهبت به بعد النفاس انها ولدته ثم حملته في الحال الى قومها وقال الكلم حمل يوسف النجار مريم وابنها عيسى عيسى عليه السلام الى غار ومكثت أربعين يوماً حتى طهرت من نفاسها ثم حملته مريم عليها السلام الله أعلم كما ترى عن الكلب فلا شك أن انتبذت وذهبت إلى مكان وانعزلت عن قومها حتى وضعت عيسى فلما وضعت عيسى أتت به فذهبت من نفسها وبظاهر القرآن ورجعت من نفسها وقال ان كلف حمل يوسف النجار مريمه وابنها عيسى عليه السلام الى غار ومكث 40 يوما حتى طهرت من نفاسها ثم حملته مريم عليها السلام من قومها فكلمها عيسى عليه السلام في الطريق فقال يا امه ابشري فاني عبد الله ومسيحه فلما دخلت على اهلها ومعها الصبي بكوا وحزنوا وكانوا حزينوا وكانوا اهل بيت صالحين قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فنيا عظيما منكرا قال ابو عبيده كل امر فائق من عجب وعمل فف وفري قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فلم ارى عبقريا يفري فريهه اي يعمل عمله وفريهه سيفريه فريهه يعمل عمله قَوْلُ يَا أُخْتَ هَارُونَ يُرِيدُ يَا شَبِيهَ كَارُونَ قَالَ قَتَادَ وَغَيْرُهُ كَانَ هَارُونَ رَجُلًا صَالِحًا عَابِدًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَوِيَ أَنَّهُ تَبِعَ جَنَازَةَ يَوْمَ مَاتَ 40,000 كُلُّهُمْ يُسَمَّى هَارُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سِوَى سَائِرِ النَّاسِ شَبَّهُوها بِهِ عَلَى مَعْنَى إِنَّنَا نَظُنُّ إِنَّنَا أَوْ عَلَى مَعْنَى إِنَّا ظَنَنَّا أَنَّكِ مِثْلُهُ أَنَّكِ مِثْلُهُ فِي الصَّلَاحِ وليس المراد منه الاخوه في النسب كما قال الله تعالى ان ان المبدرين كانوا اخوان الشياطين اي اشباههم يعني ليس المقصود الاخوه الحقيقيه وانما باعتبار صالح هارون ينسب اليه الناس ويقال يا اخ هارون يا اخ هارون وهم ينسبون هذا الصالح اليه وكنا نظنك انك مثله فما حل لنا خلاف هذا وهي على هذا وزياده على الخير الذي عليه الانبياء وعلى الخير الذي عليه الصالحين عليه الصلاه والسلام وهي من انزه النساء وافضل النساء واكمل النساء هي من كم كملها الله فهي فوق ما يتصور من الخير عليها الصلاه والسلام وليست نبيه بن مراصه صالحه قال امرأه صديقه شبهوها به على معنى اننا ظنننا انك مثله في الصلاح وليس المراد منه الاخوه في النسب كما قال الله تعالى ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وبئس اخو الشيطان اي يشبههم اخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر قال اخبرنا عبد الغافر بن محمد قال اخبرنا محمد بن عيسى قال اخبرنا ابراهيم بن محمد بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن ادريس عن ابيه عن سماك بن حرب عن عنقم بن وائ عن المغيرة بن شعبه قال لما قدمت نجران سالوني فقالوا انكم تقرؤون يا اخت هارون الشخص الذي ينزل بلده ينبغي ان يتحصن بالعلم ويعرف ما الذي عند القوم من الشبهه حتى يرد عليهم والمغيرة لا شك انه من العلماء من علماء الصحابه لكن ربما الانسان احيانا يغفل عن بعض المسائل ويبهت بها يبهت بها مباشره ليس عنها يبهت ما يستطيع ان يجيب فيرجع يناهن العلم ويسالهم عن هذا الاشكال الذي يطرحوه فيجيبهم بعد ذلك والان الحمد لله التواصل موجود اتصالات هذه موجوده فربما يذهب الشخص الى بلاد الغرب فتوضع عليه بعض الاسئله المشكله الحمد لله اسنيا اقرب عالم من علماء المسلمين فيجيبهم او يبحث في الكتب فيجد مغيثه ويجيبهم والامور صارت سهله بفضل الله فهذا السؤال والاشكال طرح على المغيره وهو اشكال قوي جدا عن المغير بن شعب قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرأون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا كيف يقول أخوه هارون أخو موسى وموسى قبل عيسى بسنين فلا شك أنه إشكال قوي وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فقال انهم كانوا يسمون بانبياءهم والصالحين قبلهم انتهى الاشكال وردت الشبهه بكلام بليغ وبكلام موجز يسير رد النبي عليه الصلاه والسلام شبهه اولائك التي المغيره ربما تحير امامها رضوان الله تعالى عليه ولا شك انهم يريدون الوصول الى الطعن في القران بمثل هذه الشبهات ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بتفنيد مثل هذه الشبهه رد عليهم وكان من شبه قد وضعت على النبي عليه الصلاه والسلام فاحيانا يتوقف حتى ياتي القران بالجواب عنها فعندهم شبه قويه جدا اهل الاهواء لا تستهن باهل الاهواء وربما تتحير عند كثير من الشبهه التي يضعونها عليه من اذانك حذر السلف من مناقشه اهل الهوى ومجادله اهل الاهواء فربما يشككونك بدينك مثل هذه الان الشبهه ما هي سهله وغير ذلك من الشبهة التي يطرحونها فالأسلم لابتعاد لا تقول أنا عندي علم وتغامر وسأرد على جميع الشبهة التي يطرحونها عليها وسأجادلهم وناظرهم وأبين ما هم عليه والجمهور يحضر العالم يحضر فإذا بهم يطرحون عليك شبهة وتقف والله ما أدري سأنظر الكتب وإذا بالناس نسى الله العافية والسلام يقول وهذا ما عنده شيء ويصدق أولئك الفجرة وأنت لشك تخاف الله ما أدري أن تتكلم بكل شيء لكن مناظرات هذه ضره ولا سيما عند الاجتماع وانت ربما لا تستطيع لا تحسن فيبتعد الشخص عن المناظرات وعن المجادلات الا فيما لا بد منه فيناظر فيه وجادل فيه احتقاقا للحق وابطالا باطلا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا ونحن بهم مؤيد جادلهم بالحق لدفع الباطل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بلته هي احسن فعندهم شبه لذلك رسول الله اوصى معاذًا بتلك الوصايا ان تاتي اهل الكتاب انتبه اهل الكتاب عندهم علم ما هم جهال الذين ستنزل عليهم فاوصى بوصاياه واوصى بمباد الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بعض الناس سوت الدعوه من جهته ويحب يناظر ويحب يجادل ويحب إلى آخر ذلك هذه ما هي طريقة السلف ما هي طريقة السلف طريقة السلف التي هي أسلم أنك تبتعد عن المجادلات وعن المناظرات مع أهل الأهواء فمناظراته مجادلاته مع قيمة إلا بقدر الحاجة لإقامة الحج عليه وقال الكلب كان هارون أخ مريم من أبيها وكان أمثل رجل في بني إسرائيل هذا القول يؤيد حديث و ظاهر الحديث و ظاهر الايه هي اخت هارون هلا يظهر ان الاصل هو الاخوه النسبيه المعلومه لا نخرج عنها كيف وقد جاء الحديث ايضا يؤيد هذا الظاهر وقال الخلبي كان هارون اخ مريم من ابيها وكان امثل رجل في بني اسرائيل وقال السدي انما عنو به هارون اخ موسى لان كانت من نسله كما يقال للتميم يا اخى تميم وقيل كان هارون رجلا فاسقا في بني اسرائيل عظيما فسق فشبهوها به قوله تعالى ما كان ابوك عمران ما راى سوى قال ابن عباس رضي الله عنهما زانيا وما كانت امك بغيه وما كانت امك حنه بغيه اي زانيه الله اعلم باسم امها وما كانت أمك حنة أو حنة بغية أي زانية فمن أين لك هذا الولد فأشارت إليه إلى آخر سيئة إن شاء الله هذا إن شاء الله يأتي في وقت آخر سبحانه وتعالى استغفروا كتولي